ومن أ ن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أ ح س ن ه انه ولي ذلك والقادر عليه بسم رب الأنبياء نبينا وصحبه بن عبد الوهاب والسلام والمرسلين الإسلام الرحمن الرحيم الحمد العالمين محمد أجمعين محمد رحمه الله والصلاة قال الله تعالى في ثلاثة الأصول لله على وعلى آله أشرف شيخ في و أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي أ م ر الله بها مثل ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل و ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة والخشوع و ا ل خ ش ي ة و ا ل إ ن ا ب ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة والذبح والنذر وغير ذلك من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي أ م ر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع و مع الله إ ل ه ا آ خ ر لا برهان له به ف إ ن م ا حسابه عند ربه إ ن ه لا يفلح الكافرون بسم الله الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله تقدم معنا في الدرس الماضي أ ن المصنف رحمه الله ذكر لنا لماذا ندرس التوحيد أ ن ا ل ح ن ي ف ي ة م ل ة إ ب ر ا ه ي م وقلنا أ ن ا ل ح ن ي ف ي ة هي نعم هي ا ل م ل ة ا ل م ا ئ ل ة عن الشرك المبنيه على اخلاص ل إ و التوحيد و عرف ا ل إ م ا م م حمد ع ب د الهب ا رحمه الله عرف التوحيد و عرف الشرك ثم انتقل إ ل ى شرح ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة و قلنا شرح ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة هذا هو القسم الرابع من أ ق س ا م ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة و ذكر في, ال... في الاصل ا ل أ و ل ف إ ذ ا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني و رب جميع العالمين بنعمي و هو معبود ليس لي معبود سواه و إ ذ ا قيل لك بمعرفه الله قل في اياته و مخلوقاته و قلنا كل مخلوق فهو آ ي ه على وجود الخالق سبحانه و تعالى لكن غير شيخ ا ل إ س ل ا م محمد محمد عبد ا ل ل ه ا ب رحمه الله بين ا ل آ ي ة و المخلوق ل أ ن ا ل آ ي ة تتغير الليل و النهار و التي تتغير يكون فيها ق و ة دليل عن الذي لا يتغير الآية أ ر ا د المصنف رحمه الله أ ن يذكر شيء من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة حتى تعلم أ ن ا ل ع ب ا د ة تكون لله سبحانه و تعالى قال فمن صرف منها شيء سواء كان قليل أ و كثير لغير الله فهو مشرك كافر لكن نحن ب إ ذ ن الله ندرس الحكم على الفعل و الحكم على الفاعل يحتاج إ ل ى ا ق ا م ة ا ل ح ج ة و انتفاء الشبهه و يحكم على الفاعل أ ن ه مؤمن أ و كافر العلماء طيب قال و أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي أ م ر الله بها ثم كرر ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى و هي و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا و قلنا أ ح د نكر تعم نكر تعم كل ما يعبد من دون الله نبي أ و ولي أ و جني او صالح و غيره ثم ذكر الدليل على أ ن من صرف شيء من ا ل ع ب ا د ة لغير الله فهو مشرك كافر إ ن ه لا يفلح الكافرون انواع ا ل ع ب ا د ة أ و ل ا الدعاء الدعاء ينقسم إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة و دعاء م س أ ل ة إ ذ ن الدعاء ينقسم إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة و دعاء م س أ ل ة دعاء ا ل ع ب ا د ة صرف لغير الله شرك اكبر كمن صلى و صام و حج لغير الله و دعاء ا ل م س أ ل ة قال ينقسم إ ل ى قسمين فيما لا يقدر عليه الا الله صرف لغير الله شرك أكبر. وفيما يقدر عليه المخلوق قال يصح ب أ ر ب ع ة شروط أ ن يكون حي وحاضر وقادر وسبب حي خرج به لو كان ميت وحاضر خرج به غائب وقادر ع ا ج ز وسبب ما لو اعتقد أ ن لهذا تصرف خفيف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار م ر ة ث ا ن ي ة الدعاء ينقسم إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة ودعاء مساله دعاء ا ل ع ب ا د ة صرف لغير الله شرك أ ك ب ر كمن يعبد غير الله يصلي لغير الله يصوم لغير الله يحج لغير الله و دعاء ا ل م س أ ل ة ينقسم إ ل ى قسمين فيما لا يقدر عليه الا الله هذا صرف لغير الله شرك أ ك ب ر م ر أ ة ت أ ت ي ا ل قبر النبي صلى الله عليه و سلم و تطلب منه الولد أ و الرزق او ما إ ل ى ذلك فهذا شرك أكبر لانه لا يقدر عليه ل ل ه سبحانه و تعالى لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه و سلم هو حي ب ا ل ك و هو ميت و فيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح ب ا ر ب ع شروط ان يكون حي و حاضر و قادر و سبب مثل الدعاء ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ع ة يصح أ ن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه ب أ ر ب ع ه شروط حي و حاضر و قادر و سبب مثاله رجل غرق في البحر مثلا فينادي إ ن س ا ن على الشاطئ يسمع هذا الغريق مثلا و يناديه هذا يصح ام لا يصح ل أ ن ه حي و حاضر و قادر و سبب لكن اعتبر أ ن إ ن س ا ن غرق في البحر و قل يا ت ج ا ن اغثني يا رسول الله اغثني مثلا فهذا الشرك أ ك ب ر إ ذ ن يصح طلب الدعاء و ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ع ة من المخلوق فيما يقدر عليه ب أ ر ب ع ه شروط أ ن يكون حي خرج به ميت حاضر خرج به غائب قادر ما لو كان عاجز سبب ما لو اعتقد أ ن لهذا تصرف خفيف الكون و بيده جلب المنافع و دفع المظر انقسم الناس في الاعتقاد في ا ل أ س ب ا ب إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم يعتقد و يجعل ما جعل الله سبحانه و تعالى سبب سبب و هذا صحيح و جعل لنا الله سبحانه و تعالى ا ل أ س ب ا ب تنقسم إ ل ى قسمين أ س ب ا ب ش ر ع ي ة و أ س ب ا ب ح س ي ة أ س ب ا ب ش ر ع ي ة مثل ا ل ر ق ي ة عنده أ ل م في البطن مثلا و أ خ ذ ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة مثلا على نفسه يصح هذا سبب شرعي الله سبحانه و تعالى جعل ا ل ر ق ي ة سبب شرعي لرفع المرض أ و ذهب إ ل ى مثلا الطبيب و أ خ ذ شيء من الدواء و شرب و اعتقد أ ن الله سبحانه و تعالى جعل في هذا الدواء أ و شيء من ا ل أ ع ش ا ب سبب لرفع آ ل ا م البطن مثلا يصح يصح إ ذ ن إ ذ ا اعتقد و جعل ما جعل الله سبحانه و تعالى سبب إ م ا شرعا ك ا ل ر ق ي ة أ و حسا كالدواء فهذا صحيح إ ذ ا اعتقد و جعل ما لم يجعل الله سبحانه و تعالى سبب سبب مثل يضع شيء من الخيوط و الودع و التمائم و ر أ س الثور و اعنو الذئاب و ا ل ن ع ل ا ل ق د ي م ة و طارات السيارات و بعض ا ل أ ش ج ا ر أ و يكتب بعض الكتابات و ما الى ذلك و يقول الله سبحانه و تعالى جعل هذه سبب لدفع ا ل أ م ر ا ض أ و العين أ و الجن أ و ما إ ل ى ذلك فهذا اعتقد و جعل ما لم يجعل الله سبحانه و تعالى سبب س ب هذا شرك اصر و إ ذ ا اعتقد أ ن أ ع ي ن الذئاب و ر أ س الثور و ما لذلك هي ا ل م ؤ ث ر ة بذاتها و بيدها جلب المنافع و دفع المضار فهذا ش ر ك أ ك ب ر م ر ة أ خ ر ى إ ذ ن انقسم الناس في الاعتقاد في ا ل أ س ب ا ب إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم يعتقد يجعل ما يجعل جعل الله سبحانه و تعالى سبب سبب فهذا شرك أ و صحيح صحيح نعم و جعل لنا الله سبحانه و تعالى ا ل أ س ب ا ب تنقسم إ ل ى قسمين ح س ي ة قلنا كالدواء و ش ر ع ي ة ك ا ل ر ق ي ا ل ش ر ع ي و إ ذ ا اعتقد و جعل ما لم يجعل الله سبحانه و تعالى سبب سبب فهذا ش ر ك أ ص غ ر و إ ذ ا اعتقد أ ن السبب مؤثر بذاته و بيده جلب المنافع و دفع المضار فهذا ش ر ك أ ك ب ر إ ذ ن بهذا أ خ ذ ن ا الدعاء و ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ع ة طالب يريد الدخول في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة مثلا ي أ ت ي إ ل ى أ ح د المشايخ و يقول أ ر ي د أ ن تشفع لي حتى أ ك و ن طالب ب ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة يصح أ م لا حي و حاضر و قادر و يعتقد هذا الطالب في هذا الشيخ أ ن ه سبب لا يقدم و لا يؤخر يصح يصح نعم طيب بعد هذا آه ن أ خ ذ الخوف الخوف قال ينقسم إ ل ى ثلاثه اقسام خوف محرم و خوف واجب و خوف طبيعي جاز خوف واجب هذا الخوف لا بد أ ن تخاف من الله سبحانه و تعالى ص ر ف لغير الله شرك أ ك ب ر و خوف محرم قال القنوط من ر ح م ة الله أ و ط ا ع ة المخلوق في م ع ص ي ة الخالق ا ل أ و ل الخوف الواجب ص ر ف لله سبحانه وتعالى هو خوف ا ل ع ب ا د ة والتعظيم والسر وسوف ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله في كتاب التوحيد أ ن ا ل ع ب ا د ة ب ا ل ن س ب ة للعامل هي التذلل لله بفعل الامر اجتناب النواهي م ح ب ة وتعظيما لا بد يجمع بين الخوف والرجاء إ ذ ن هذا خوف واجب صرفه لغيره لا شرك أ ك ب ر و هو خوف ا ل ع ب ا د ة و التعظيم و السر و عندنا خوف محرم كالقنوط من ر ح م ة الله و ط ا ع ة المخلوق في م ع ص ي ة الخالق مثاله ا ل أ ب مثلا يقول للابن لا ت ص ل اليوم ص ل ا ة الظهر هل يطيع في هذا لا لماذا ل أ ن ه هذا خوف محرم ل أ ن ه ط ا ع ة ط ا ع ة المخلوق في م ع ص ي ة الخالق الخوف الثالث خوف طبيعي مباح لا يلام عليه العبد خوف من ا ل أ س د من النصوص من قطاع الطريق الخوف من النار مثلا قال الله سبحانه و تعالى فخرج منها خائفا يترقب هذا خوف طبيعي لا يلام عليه العبد عندنا الخوف من الجن مثلا ما حكم الخوف من الجن ن س أ ل هذا الرجل ا ل ل ي ي س أ ل ن ا ما حكم الخوف من الجن نقول هل تخاف أ ن ت من الجن قال نعم أ ن ا أ خ ا ف ماذا تصنع قال استعيذ بالله و ا ق ر أ آ ي ه الكرسي والمعوذات ولا أ ن ا م وحدي مثلا هذا خوف طبيعي لكن س أ ل ن ا ماذا تصنع عندما تخاف من الجن قال أ ذ ب ح لهم و أ ت ق ر ب إ ل ي ه م و أ س ت ع ي ذ بهم فهذا حكم ش ر ك أ ك ب ر ل أ ن ه لا يصح أ ن يصرف هذا الخوف لغير الله سبحانه وتعالى و إ ن ه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راح قوس و فياتي معنا باب كامل في هذا ا ل أ م ر في كتاب التوحيد إ ن شاء الله تعالى إ ذ ن خوف ث ل ا ث ة أ ق س ا م خوف واجب صرف لله ومن صرف للغيره فمشرك شرك اكبر وخوف محرم كالقنوط من ر ح م ة الله و ط ا ع ة المخلوق في معصيه الخالق وخوف مباح ا ل خ ش ي ة قال هي الخوف المبني على العلم بعظمه من يخشاه وكمال س ل ط ا ن ي وتكون من العلماء قال الله سبحانه وتعالى إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء يبقى معنا الذبح قال الذبح ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ذبح لله مثل الهدي و ا ل أ ض ا ح ي و ا ل ع ق ي ق ة والصدقات وذبح لغير الله شرك أ ك ب ر كذبح للجن و ل أ ص ح ا ب القبور مثلا والثالث ذبح خو... جائز مباح كذبح ش ا ة اللحم والاتجار و إ ك ر ا م الضيف مثلا نعم هذا أ ن و ا ع الذبح يبقى معنا في النذر النذر ان شاء الله ن أ خ ذ تفصيل النذر في كتاب التوحيد المهم هنا في الاصول ا ل ث ل ا ث ة لا بد ان تعرف انه عندنا نذر لله و نذر لغير الله النذر لغير الله كالحلف بغير الله بدلا يقول والله يقول والنبي وبدلا يقول لله علي نذر يقول للنبي علي نذر للولي علي نذر لفران لفلان علي نذر التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع ا ل ث ق ة به و الاخذ بالاسباب نعم وفي الحديث الدعاء مخ ا ل ع ب ا د ة والدليل قوله تعالى وقال ربكم د ع و ن ي استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين في الحديث الدعاء مخ ا ل ع ب ا د ة هذا الحديث ضعيف والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة كيف الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة ا ل آ ي ة تدل على هذا و قال ربكم و د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن ما قال عن دعائي دليل أ ن الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة تقدم معنا أ ن الدعاء ينقسم إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة و دعاء م س أ ل ة دعاء ا ل ع ب ا د ة هو دعاء بلسان الحال إ ن س ا ن يصلي يصوم يتصدق يطلق اللحيه يقصر الثوب يطلب العلم ي أ م ر بالمعروف ينهى عن المنكر حاله ك أ ن ه يدعو أ ن الله سبحانه وتعالى يدخله ا ل ج ن ة و يبعده عن النار هذا دعاء بلسان الحال و قال النبي صلى الله عليه و سلم أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم ع ر ف ة و خير ما قلت أ ن ا و النبيين يوم ع ر ف ة لا إ ل ه إ ل ا الله مع أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله ذكر صحيح لكن هو دعاء بلسان الحال نعم ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و سلم دعاء بلسان الحال طلب العلم دعاء بلسان الحال إ ط ل ا ق ا ل ل ح ي ة تقصير الثوب ا ل أ م ر بالمعروف النهي عن المنكر الثاني دعاء بلسان المقال اللهم اغفر لي و ارحمني و ما لذلك طيب نعم إ ذ ن جميع ع م ا ل العباد كلها دعاء إ م ا بلسان الحال أ و بلسان المقال نعم ودليل الخوف قوله تعالى إ ن م ا ذ ل ك الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين إ ذ ن شرط ا ل إ ي م ا ن اخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى وسوف ي أ ت ي معنا تفصيل الخوف إ ن شاء الله في كتاب التوحيد المهم هنا تعرف أ ن الخوف ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م خوف واجب صرف لله ومن صرف لغير الله فهو مشرك شرك أ ك ب ر وخوف ه و ا ل ع ب ا د ة والتعظيم والسر نعم ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا فمن كان يرجو يعني يطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى وهذه ا ل آ ي ة دلت على لقي الله سبحانه وتعالى و من أ ح ب لقاء الله أ ح ب الله لقاءه قال فليعمل عملا صالحا و لا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا و قلنا أ ح د ا ن ك ر تعم كل أ ح د و هذه ا ل آ ي ة فيها شرط قبول ا ل ع ب ا د ة شرط قبول ا ل ع ب ا د ة ا ل إ خ ل ا ص و ا ل م ت ا ب ع ة فمن كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافق لهدي النبي صلى الله عليه و سلم و لا يشرك ب ع ب ا د ة ر ب ي أ ح د ا اخلاص إ ذ ن لا تصح أ ي ع ب ا د ة إ ل ا بتوفر شرط ا ل إ خ ل ا ص و شرط ا ل م ت ا ب ع مثال عندنا الشيخ مصطفى يصلي الظهر خمس ركعات هل تصح ا ل ص ل ا ة لماذا يصلي الركعه الخامسه ي ق ر أ في ا ل ف ا ت ح ة و يركع و يسجد و يصنع كل شيء هل يعاقب الله سبحانه و تعالى على ا ل ص ل ا ة لا نعم يعاقب ه لا يعاقب الله سبحانه وتعالى ا ل ص ل ا ة و لكن يعاقب على خلاف ا ل س ن ة طيب يصلي من أ ج ل أ ن يراها الناس تصح أ ر ب ع ركعات لا يزيد عليها لا تصح لماذا أ ي نعم ل أ ن ه لم يرد بها وجه الله سبحانه وتعالى نعم ودليل التوكل قوله تعالى و على الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين إ ذ ن شرط ا ل إ ي م ا ن إ خ ل ا ص التوكل لله سبحانه و تعالى و قلنا أ ن التوكل صدق اعتماد على الله سبحانه و تعالى مع ا ل ث ق ة به و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لا بد من ثلاثه اشياء صدق يكون صادق في اعتماد على الله سبحانه و تعالى الثاني واثق أ ن الله سبحانه و تعالى منجز له ما وعد و الثالث ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب و سوف ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله في كتاب التوحيد أ ق س ا م التوكل أ ن التوكل ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م نعم و قوله تعالى و من يتوكل على الله فهو حسبه و من يتوكل على الله فهو حسبه أ ي ك ا ف ي و دلت هذه ا ل آ ي ة أ ن من يتوكل على غير الله ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ا ل ع ا ف ي ة خذل نعم و دليل ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة و الخشوع قوله تعالى إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ر غ ب ا و ر ه ب ا وكانوا لنا خاشعين السائر إ ل ى الله سبحانه وتعالى لا بد يجمع بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب على جانب فيقع ويهلك يكون ع ن د الخوف والرجاء كجناحي الطائر إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات وهذا ا ل أ ص ل أ ن الموحد لا بد أ ن يسارع إ ل ى امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي وهذا حال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والايات في هذا كثيره فاستبقوا الخيرات وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم ويدعوننا رغبا و ر ه ب ا وكانوا لنا خاشعين نعم ودليل ا ل خ ش ي ة قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني إ ذ ن أ خ ذ ن ا أ ن ا ل خ ش ي ة هي الخوف لكن خوف خاص من العلماء الخوف المبني على العلم ب ع ظ م ة من يخشاه كمال سلطانه نعم و دليل ا ل إ ن ا ب ة قوله تعالى و أ ن ي ب و ا إ ل ى ربكم و أ س ل م و ا له أ ن ي ب و ا يعني ارجعوا إ ل ى ربكم و أ س ل م و ا له أ ي تسلم أ م ر ك لله سبحانه و تعالى ل أ ن أ ن ت عبد و العبد لا بد أ ن يسلم للسيد و السيد الله كما قال النبي صلى الله عليه و سلم نعم ودليل ا ل ا س ت ع ا ن ة قوله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ي ا ك نعبد يعني في ا ل آ ي ة هذه تقديمها من حق ا ل ت خ ي ل يدل على الحصر يعني لا نعبد إ ل ا إ ي ا ك ولا نستعين إ ل ا بك و أ خ ذ ن ا أ ن ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ع ة تصح أ ن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه ب أ ر ب ع ة شروط حي وحاضر وقادر وسبب نعم وفي الحديث إ ذ ا استعنت فاستعن بالله نعم ودليل ا ل ا س ت ع ا ذ ة قوله تعالى قل أ ع و ذ برب الفلق أ ع و ذ يعني ا ل ت ج واعتصم نعم فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه نعم وقوله تعالى قل أ ع و ذ برب الناس نعم ودليل ا ل ا س ت غ ا ث ة قوله تعالى إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نعم ودليل الذبح قوله تعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إ ن صلاتي أ ع م ا ل ي ا ل ب د ن ي ة ونسكي ن س ي ك ت يعني ذبيحه أ ع م ا ل ي ا ل م ا ل ي ة ومن أ ع ظ م ه ا ا ل ز ك ا ة والذبح قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين اخلاص لا شريك له بذلك امرت و انا اول المسلمين نعم واخذنا انواع الذبح ان الذبح انقسم الى ثلاثه اقسام ذبح لله و كالهدي والاضاحي ا ل ح ق ي ق ه والصدقات و ذبح شرك اكبر كذبح للجن ولاصحاب القبور و ذبح جائز كشاه اللحم والاتجار و ك ر م الضيف نعم ومن السنه قوله صلى الله عليه و سلم لعن الله من ذبح لغير الله اللعن هو الطرد ل ا ب ع ا د من ر ح م ة الله و سياتينا باب كامل في الذبح إ ن شاء الله في كتاب التوحيد نعم و دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا و قلنا أ ن النذر ينقسم إ ل ى قسمين نذر لله و نذر لغير الله يكفي هذا ليومنا و إ ن شاء الله غدا نراجع ما أ خ ذ ن ا اليوم من أ ن و ا ع الدعاء و الخوف و الذبح و النذر و تعريف ا ل خ ش ي ة و تعريف التوكل و أ ن السائر إ ل ى الله لا بد يجمع بين الخوف و الرجاء و الحمد لله رب العالمين جزى الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار بن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع الله الشيخ تحيات إخوانكم دار الإعلامي بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية ثلاثة خير في رقم مع مؤسسة بن س ب ع ة ث م ا ن ي ة ت س ع ة ث ل ا ث ة ث م ا ن ي ة